بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وفحله ومن سبعه ذاكما بعد فهذا اعتراركم في رسالة الإمام المجدد شير إسلام محمد بن عبي وهاك رحيمه الله تعالى أجهد القصيم في بعديدة الإمام محمد بن عبي وهاك رحيمه الله على ججعنا في عبد الرحمن عليم عبد العديد الله تعالى في يوم الثالث والعشرين في سنة رمضان الثالث والثالث والثالثين من النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد البر بقالية الثامنة بمقر بذر الله الظالمين على هذا المسجد وذار الله في عملهم وسائلهم وهذا هو الغورة في شعر الثالث والذكاء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فهنحن يوجد أفوى نراوح بين متن ومتن من كتب السلف ومن سارى على دربهم من الأئمة والعلماء والمجددين فهذه هي رسالة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المجدد لمن دثر الدين في زمانه رحمه الله تعالى ولمذن عبرها رحمه الله تعالى يعد بالمجددين عند جميع علماء والمجددون الله سبحانه وتعالى على رأس كل مئة سنه لهذه الامه من يجدد لها أمر دينها ومنها المجددين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عبد الوهاب اعظم وقع في هذه الأمة في عصرنا الحاضر كان على يدي هذا الإمام البطل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وليتعلم من رام الوصول الى التمكين الى التمكين لشرع الله تبارك وتعالى ليتعلم كيف يصل الى التمكين الذي مكن الله سبحانه وتعالى به لهذا الامام محمد بن عبد الوهاب فهذه الدوله السعوديه التي تبخل في نعم الله سبحانه وتعالى من العلماء الراسخين ومن النعم الدنيوية ونجود بيت الله الحرام فيها ونجود المنهج السلفي المبارك فيها ومن عدم الفتن في هذه البلاد المباركه كان ذلك بعد قضل الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى فكيف وصل عبد الوهاب إلى هذا التهديد لأن هذا الأمر شغل كثيرا من الناس في هذا الزمان وكأن التمكين ليس منه والله جل وعلا قال ونريد ان نمنع على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوالدين، ونمكن لهم في الارض فالتمكين منه من الله سبحانه وتعالى فظن بعض الناس ان الطريق الى التمكين هو التنازل عن اصول السنه فعملوا الى قوم كفار من النصارى او اليهود او غيرهم او الواقضه فاخذوا يصححون مذاهبهم واقاويلهم وظنوا ان التركيز لن يقع الا بذلك فصرنا لا نسمع كلمه يهودي ولا نصراني وانما كلمه الاخرين وكلمه الاقباط وكلمه الاخوه الاقباط وكلمه الشهيد مينا وكلمة كذا وكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله زعم هؤلاء أن التمكين لن يكون إلا بالتنازل عن أصول السنة وفاتهم قول الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يرغبون به لكان خيرا لهم وأشد تدبيه فالخير والثبات في فعل ما أمر الله به وليس في التنازل عن الحق والتنازل عن اصول السنة أبدا وهذا محاب عملي يضربه هذا الإمام البقر الذي تربى على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب شيخ الإسلام بن القيم عن طريق مشايخه وعلماته الشيخ ابن عبد الوهاب رحل في طلب العلم وله شيوخ وله تلاميذ وإن تعجب فعجبه أن من تلميذة هذا الإمام الأمير في زمان من الشيخ ابن عبد الوهاب أمير عصره وهو محمد بن السود الذي نصحته زوجته الاميره موضي رحمه الله تعالى واسكنه في الاعلى من الجنه قالت ان هذا الرجل تعني بن عبد الوهاب سيكون له شان فانصره فاخذت النصيحه وهذا الامام لم يتنازل طرفه عيسى على الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك فقام يدعو الى الله جل وعلا على بصيرة معين على منهاج للقوة والرسالة وأخذ ألو الناس إلى توحيد الله والبعد عن الشرك الكتاب كتابه العظيم الذي لا يستغني عنه مسلم فضم عن طالب الإن هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد وله رسائله المباركة التي عم نفرها وخيرها كالرصوب الثلاثة والقواعد الأربع ونواقض الاسلام ومسائل الجاهليه وغيرها مما الفه شيخ الاسلام محمد بن رهاب والذي تعد بدايه ورسائل مختصره مبتلئه لطالب العلم فهل تنازلت ابن الوهاب عن الدعوه للتوحيد يوما او المالي عن الشرك يوما ناله الله وإنما قام يده الى توحيد الله في صفاء ونقاء على منهج النبوة والسالم فحنن الله جل وعلا الذي بيده قلوب العباد وهي بين أسبعين من أصابعه كبار الله حنن عليه الأمير محمد بن سعود فاقتلع بدعوته وأخذ يرسوه ووقف السيد متمثلا في الأمير محمد بن سعود بجوال علم متمثلا في محمد بن عبد الوهاب فرأيت هذه الدولة التي تنفل في نعم الله سبحانه وتعالى حتى أن هذه الاحداث والطوامر التي وقعت في بلاد المسلمين تتخطاها من شرقها إلى غربها وشمالها وجنوبها وتقطاها في الوسط آمنة بتأمين الله جل وعلا لها يا ولاية علماء الرسلين ووجود بيت الله الحرام فيها بعد الله سبحانه وتعالى ووجود هذا المنهج للسلم المبارك يعني غرب السعوديه مصر فيها بثمانى فيه الطلبات وشمالها ماذا سوريا فيها ثمانى وجنوبها اليمن اضطرابات وفي شرقها ايضا هناك اضطرابات وتبقى هي في الوسط آمنة مطمئنة قال سبحانه اولم يروا أن جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم الباطل بالباطل يؤمنون وبنعمة الله يوم فمن نعم الله سبحانه وتعالى وجود منع السلطة المبارك في بالكتاب والسنة وفهم علماء سلطة في الأمن والأمان والسخار والسعب في الأرزاق والبركة فيها كما قال سبحانه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليه البركات من السماء والأرض وكما قال عز وجل ولو أنهم أقاضوا التوراة واليجين وما أرزل إليهم من ربهم لأددوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم فلماذا التنازل وتصفير المذاهب الكفرية لماذا للتنازل على بصول السنة وتصفير المذاهب الكفرية من أجل الوصول إلى بحق أو الكراسي زعما أن هذا هذه مرحلة في الدين هذا غلط لا يمكن ابدا ان يمكن الله عز وجل الا لدين ارتضي بالعباد فلن يمكن التمثيل المطلوب للخوارج ابدا ولن يرجى ابدا ولا, ولا رافض ابدا لن يمكن الا لدين على منهاج للقبور قال سبحانه في سوره النور وعد الله الذين امنوا منه وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قولهم وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي فَضَى لَهُمْ وما قال رضا الله لنا قال سبحانه وَرَضِيْتُ لَكُمْ إِسْلَامَ دِينَهُمْ وما بعد الإسلام الاستسلام لله للتوحيد وإنقلاب له بالطار مع البراءة من الشك وأهل فأين البراءة من الشك وأهل اليوم؟ ويقول محلوم يقول إن لا لتدمع وان القلب لاحسن ولا نقول الا برد الرب حينما يموت راس برؤوس الكفر والعياذ بالله ما هذا الكلام ويمشي الناس في غنايه الرفع فيها الصليب وتكذيب كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام فالتمكين لن يكون الا بالصالحات وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لأن التنكيم ليس هدفا هل التنكيم والنصول للحكم هدف لنا نحن والسنة؟ لا أبدا إنما هو وسيلة لإقامة شراء الله للأرض ولتوحيد الله سبحانه وتعالى للأرض فهل من السنبية أن لا تسعى للحكم؟ لا هذا غاية من جميع وغاية من تدعو إلى توحيد الله وتنهى عن الشيء وتبتعد عن الضمار لأن أبا ذر لما جاء النبي عليه السلام طالبا ذلك قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف نعمة المردى وديسة الفاطمة وقال عليه السلام من طلبها لا يطار وفهم الصحابه ذلك فقال عمر كما هو ابو غيرك عند مسلم أن عمر قال والله ما تمنيت الإمارة إلا يومينه يعني يوم قال النبي عليه السلام لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هل يجلس ابوها الدين الصحابه عاشوا بين طهران اهل حبشه وكان ملكه النصراني وهو النجاش قبل ان يصلح هل نزل الصحابه وهم عشبه الرجال والنساء قليله جدا في عددهم وعددهم ما تنازلوا ماذا تنزل طرف عين على السنة ولذلك حصل التنكين والنصر والتأيين وهذا التنكين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطه وهو عدد وهو هو أصحابه في ذلك كما بالصليحين الحديث أبي عبد الله خباد رب العظام عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرسل البلدة اللقاء في ظن فقلت يا رسول الله أهلا الله لنا الا تستنصر لنا يقول خباب قد اشتد بنا هذا الشبيب فقال يا خباب الرسول لو دعه ورمو ظلمه وأصحابه سيؤدي الله قريشا ولكن أراد أن يربي أصحابه على الغضب الجيش والصبر والتجلل والتحمل في ذات الله فقال يا خباب انه كان من كان قبلكم يؤدي الغدل فينقب له قطرة فيوضع فيها ثم يوجد منشاره على مكراه راسه فيوشقه صفيت ثم يوجد منشار الحديث معلول الأقل عظمه لا يمكنك ذلك عن دين ويحمن الله هذا الأمر وعيد آل الصيحين يقول عليه السلام والله ليحمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآخر من صنعه إلى حمر موت لا فهو إلا الله وذكب على ظنه ولكنك القرم تستحجمون التمكين <تصفيق> يكون بالصبر والتباهي على الحق وبعدم العجلة والطيش <تصفيق> قال الله عز وجل وَجَعَوْنَا مِنْهُ أَلِمَتَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُغِنُونَ قال ابن رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين فهذا هو الطريق, الطريق التنقين لمن رام الوصول إليه أن تتكت على الحق فالإمام أحمد جلد ظهره وسجن في سجن المأمون ولكن خرج من هذه فئنا بماذا إمام أحد السنة والجماعة إلى يوم من هذا يترحمه الناس عليه رحمه الله واسكنه في الدرس من الجنة ونشهد الله على حبه إذا رحمه رحمه الله ولا زال الناس ينفقونه لقم الإمامة على السنة والجماعة أحمدنا الحمد رحمه الله تعالى فالثبات الثبات هي مدخوة وعدم الحق وعدم الميل هي اهل الضاطر فإن الله جل على قال وَلَوْلَا أَنْفَفَتْنَاكْ لَقَدْ في تَرْكَ لَأُلَيْهِمْ شيء قليلا. إذا لا أدعناك الحياة ورأيك الموت ثم لا عين مصر إذا ملكاً قليلاً الباطل وذلاً إذا لا أدعناك رأيك الحياة ورأيك الموت ثم لا يدرك عين مصر تكلم عن الحق وضيق الفك والكناج عن الحق وضيق وهذا أقرى مثال هذا الإيمان الذي يمكن الله سبحانه وتعالى له بالأرض وأنشى هذه الدولة السعودية التي ترطل في نعم الله سبحانه وتعالى ولم نرى الصمدية عند عشر سنة لم نرى معلماً واحداً للشرك لا يوجد قبر واحد مرتفع على الأرض ولم نرى رجلك ولا رأتك ولا شاب البنوية مثلك يعني حتى في الشكل أصل يرسل بغير الله نمنع أبهن مع مقالبنا نعم الرجال والصديقين والشباب لن نرى وابل منهم حتى يرسل بغير الله سبحانه وتعالى لذلك عبتمتين بهذا يقع التأليم والنصرة من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الطريق طريق التنكين والوزن الخط والدراسة هذه العقيد لا وريه هو الراعي كتب السلم وبدأ العمل بها والعمل بها وكتبها في الناس الصدق على هذا في وتبقى ودوق أنت أنت الآن وقعت الله سبحانه وتعالى لهذا من المبارك وشرح صدرك أن تقرأ أنت كرانتك الذي تدرس هذه الكتب مع هذه الكتاب التي تقرأ وتامل بلاد المسلمين هل يوجد أحد غير ما هذه الكتب؟ إلا من هو على طريقتنا لما درس عن العلماء هل المساجد الان فيها من يدرس عليه السلام هل يوجد خلل المساجد من العلم والدراسه لذلك عضوا على هذه الكتب لنواجه لانها ماخوذه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام فلما الرسول بذلك فقال عن سنته عضوا عليها وقوله عبد يجد على أن الأمر شهر وصعب يعني أنا بين أنيانك وأبراتك ولا تظن أنك سوف تترب بين آهل البداع لا لا والله ما أكرم أحمد بينهم وما أكرم بزينيهم وما عبد الوهاب وهذه رسالة يبين في عقيدتك رحمه الله تعالى لما أشيء عنه خلاف ذلك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته الى اهل الفقير لما سألوه عن عقيمته بسم الله الرحمن الرحيم اشركوا الله ومن اضاني من الملائكه واشركوا اني اعتقد ما اعتقدته الفقه النابيه والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه وكتبه والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وجره <تصفيق> نعم قال <تصفيق> رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فافتتح رسالته بالبسمان وقد سبق الكلام عنها ثم قال اشغل الله ومن حضرين الملايين وهذا القول قول عظيم فالعلماء قالوا من قال اشغل الله وهو كاذب فهو كاذب لان هذا نوع استهزاء بالله سبحانه وتعالى اشهدوا الله ومن حضرني من الملائكه واشهدكم اني اعتقد ما اعتقدته الفرقه الناجيه والفرقه الناجيه هي احدى الفرق الثلاث وسبعين من امه محمد عليه السلام الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن وغيره وستبترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قيل من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أو فالذي لم يبدل السنة ولم يغير ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هذا هو الناجئ الكفة الناجئة آل السنة والجماعة آل السنة والجماعة لقبوا باهل السنة لالتزامهم بالسنة والمرار بالسنة هنا معناها في اللغة وهي السبيل والمنهاج ويوقعوا الجماعه لأنهم يحرصون على الاجتماع ودجنبون الفرقه والاحتلال فآي السنة قوم يتمسكون بالسنة وقوم يتمسكون بالسوال الأعظم وأهل السنة والجماعة السواد الاعظم قد يكون رجلا واحدا لقد سئل بعض السلف من السواد الاعظم او من الجماعه قال ابو حمد السكري رجل واحد فالجماعه ما وافق الحق ولو كنت وحدك المهم انك توافق الحق ولو كنت وحدك وكما قال الطبيب بن عياط ابو علي إمام من أمة شيخ عبد الله المبارك قال رحمه الله تعالى عليك بطريق الهدى ولا يضرنك كلة السالكين وإياك وطريق الطلاة ولا يهورنك كثرة الهالكين من الإيمان بالله والإيمان بالله لأنه ضمن الإيمان بروبيته. وألوهيته وأسمائه وصفاته الإيمان الرعوبية لله وهو توحيد الربوبيه فالتوحيد القسم إلى أقسام ثلاثة الروبية والألوهية أو والاسماء والأسماء وصفاته بعض علماء كابن القير رحمه الله إلى بسمعين في قسم وهو أولا التوحيد العلم الخبر لافتقادي التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي وهو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات والثاني وهو توحيد العباده وهو توحيد الالوهيه اما اذا هذه اقسام التوحيد ومعنى توحيد الربوبيه اعتقادا ما معنى توحيد الربوبيه من يقول نعم نعم والرزق والرزق والرزق نعم افراد الله سبحانه وتعالى وحده تحذر افراد الله لأفعاله كالخلق والرزق ولا تقل والرزق كالخلق والرزق والإحياء والإيمان لأن الخلق هو كهلك والرزق هو فعله والاحياء ولمن اما الرزق فهو ثمره الفعل فيقال والرزق وتوحيد العباده معناه كفر الدين افراد الله بأفعال العباده مثل الركوع والسجود والصلاه والسلام والصيام الى اخره وتوحيد الاسماء والصفات ومعناه نعم أو من له رسوله فاسمه له جاء في كتاب والسنه من أسماء الله وصفاته من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تضليل ولا يخافونها هذه اقسام التوحيد ثلاثه التي لا بد منها والمشركون اقروا بالدور الاول هو توحيد الرؤويه ولئن سالتهم من لا يقولون الله فاقروا بان الله هو الخالق ولم يدخلهم ذلك في الاسلام بل قاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام قتال المشركين الكافرين فلا يكفي إفراد الله بأفعاله لإثبات الإسلام للعقل لا بد من إفراد الله عز وجل بأفعال العباد من الرقوع والسجوم والجنابة والتوكل والقشر والرجاء والخوف إلى آخر وما يأتي وسبق الكلام عن يوم الملكة وكتبه وأيضا من الايمان بالله سبحانه وتعالى وهذه أركان الإيمان الستة أن تقوم بكتب الله المنزلات فقد سمى الله سبحانه وتعالى لنا منها القران العظيم والتوراه والانجيل والزابور وصور ابراهيم ومسلم نؤمن بها كلها وأنها من عند الله سبحانه وتعالى وان أخبارها صدق الواجب في أخبار الانبياء التصديق وفي اوامرهم الابتكار وفي نواهيهم الاجتناب ورسله أيضا نؤمن برسل الله ومخمسة مشروع رسولا ونبيا ذكرهم الله في ويقول لنا أن هناك رسل أخرى قصد إلى بني إسرائيل وغيرهم وان هؤلاء الرسل افضلهم خمسة هم العزل إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام اجمعين والبعث بعد الموت وأن الناس يؤذون من قبوله الله سبحانه وتعالى والإيمان بالقدر خيره وشجره ومعنى الإيمان بالقدر أو معنى الخدر تقدير الله للأشياء وكتابته إياها في الله المحبول ومراتبه أربعة سبب نعم ومن الإيمان بالله الإيمان بما رقب به نفسه في كتابه اذ كان وصوله بحق الله عليه مجلما من غير كذب ولا عظيم نعم تمام نعم لا يدعي ان الله سبحانه وتعالى ليس كني لي شيء وهو السميع البصير تعالى يغناؤه ذلك نفسه ولا احاكم الياء عن الوصف ولا انظر باهلي واياتي نعم فلا ينفي عنه ما وصف به نفسه فأهل السنة يثبتون الله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه مع, بمعاني أسماء مع معرفة في ما اسماء أسماء الله وصفات معانيها أما كيفية الصفات فإنهم لا يعرفونها لما يقول أهل السنة من غير تكييف يعنون به الضمم يعني من غير تكييف موجود ولا من غير تكييف نعلمه من غير كيفية نعلم وليس أن هذه الصفات ليس لها كيف لا هي لها ولكن من غير كيفية نحو نعلم لأنه بسم الله وبصر الله وإيد الله ورجل الله وأصابع وأنا منه وكف إن شاء الله وعلا أنها على المعنى الحقيقي ولكن كيفية ذات الله علمنا الاستواء العلوم والكيك مجهول والايمان له واحد والسؤال عنه بدعه وما راك إلا هو فرلا ثم أمر به فأفرج الإيمان مالك إلى لا تشفهم طالما أنه لا فائدة لا تشفهم لا أن عن الحق الذي وتعلمه للناس على مجرد جلوسك مع المتجع هذا رفع لشأنه أول إذا كان هناك فائلة واحسست أنه يعني ضل الطريق ويريد أن يعتدي فذهب إليه أو إيه فيه في عندك لا مال أما خلص نهار راح تنقش لا والجدل, والجدل لا أنا لا ألا يجب السلطن هو عن المرأة والجدال في الدين ولا أحذف الكلمة عن مواضح ولا ألحم في أسمائه وآياته الإلحاق من اللحن وهو الميل فالنبي عليه السلام قال اللحد لنا والشق لهم وصفة اللحظ أن يشق في الأرض شقاً عموديا ومن أسفاً يشق شقاً جانبيا ونضع فيه الميل هذا ودد الشق في اللحد. فاللحد لغة هو الميل واصطلاحاً الميل عن أسماء الله وصفاته، وتحنيفها عن معناه الصحيح، ولا تلحق في أسمائه وأياته، وبدل في أسماء الله ذكر أسماء أو صفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهجر أسماء لله سبحانه وتعالى لم تنفذ في كتابه ولكن سنة مبئة للسلام هذا من إلحاد أو اشتقاء أسماء للآلهة من أسماء الله كاللاة والعزة ومناة اللات من الله والعزة بالعزيز ومناة من المناة هذا من إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى نعم ولا مكيف ولا ممثل صفاته تعالى بصفات خطه ولا مكيف يعني لا اتطلع الى معرفه كيفيه الصفر ولا امثل وكما سبق ان التمثيل تكون المطابقه فيه افعل صوتي فقط في الاصل والكمال اما التشبيه يكون المطابقة فيه في الاصل نعم يستحق اسمه على الحقيقه سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا ولا و لا ولا نعم المد هو الشريك والشهيد عند البخاري حديث مسعود قال النبي عليه الصلاه والسلام قال قلت يا رسول الله اي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق والتنديد مع الله سبحانه وتعالى على قسمين كما قال العلماء تنديد اكبر وهذا مخرج من المله وهو المذكور في قول الله تعالى ومن الناس من يتقن من دون الله اندادا يحبونه كحب الله إلى أن قال سبحانه وما هم من النار هذا هو موطن الشايخ انه يخرج من مله قوله سبحانه وما هم بخالقين الى النار وهناك تفريد اصغر وهذا لا يخرج من مله لكنه خطير وهو الشرك الاصغر والفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر ما هو ما معنى الشرك الاكبر ما معنى الشرك الاكبر أرحب صلى الله أي نوع من العباد غير الله أحسن صرف أي نوع من العباد غير الله والشرك الأصغر ما هو؟ نعم وسيلة شخصة كل وسيلة وطريقة وموصلة إلى الشرك الأخضر هذا يجوم الشرك والشرك الأصغر أعظم من الكبائر. أعظم من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس قال المؤشرين فيما صحح عليه الإسلام لأن أحذف بالله كاذبا وجاء حكمه كبيره اليمين الغموس يغمس باسم صاحبه في نارج أنها بياذك الله لا أحذف بالله كاذبا خير من أن أحذف بغيره ولو صادقا فالحلف بغير الله كان أهول من الحلف بغير الله ولو صادقا الحلف بالله كاذبا كبيرا الحلف بغير الله ولو صادقا الشرك عن ابن عمر في الحديث الحسن قال عليه السلام من حلف بغير الله فقد كفر وفي روايه قد اشرك وفي روايه قد أشرف وفي بلاد لن تحلف لا بالنبي ولا بالكعب ولا بحياه ابيك ولا حياه امك ولا رحمه ابيك ولا رحمه امك لا يجوز هذا هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى لان احلف بالله كاذبا خير ما احب ولو نسي الإنسان وقال ذلك يرجع التوحيد تقول لا اله الا الله وكم طالته ان يقول لا اله الا الله التنفيذ الاصغر والذي جاء في قول النبي عليه الصلاه والسلام لما قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا يعني شريكا قل ما شاء الله ثم شرك وفي روايه قل ما شاء الله وحده فهذا التدليك لا يخرج من ولكنه طريق موصل الى الشرك الاكبر فاعظم ذنب اتخاذ شريك مع الله قل يا رسول الله اي الذنب اعظم قال ان تجعل لله دجا عروبا نعم ولا يقاصد بخصله فانه سبحانه اعلم بنفسه وبغيره واصدق دينه واحسن حديثه فنزل نفسه عما وصفه فيهم خالدون من اهل التاكيد والتمثيل وعما نفاه عنهم نافون من اهل التاكيد والشعطي فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والفرق النابية وظهر إبار أفعال شعال بين المدنية والجدرية وهذا الأمر يجرر الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وسطية أهل السنة بين الفرق الضالف والسور والسطية أيها الإطار هو طريق النجام والبعد عنها طريق الهلكة في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطلون هلك المتنطرون قال لنا مرتين أو الثلاث والتنطع هو التعمق فالتنطع مذنوب وهو طريق الهلاك والغلوب طريق الهلاك قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوب فإنما اهلك من كان قبلكم الغلوب فقال سبحان يا اهل الكتاب لا تغلو فيه لكم بين الغلو طريق الهلاك وما هو تعريف الغلو ما تعريف الغلو نعم او الزياده عن الحد المشروع الزياده عن الحد المشروع اذا زدت عن الحد المشروع هذا طريق الهلاك <تصفيق> وتكون لست من الرسول عليه الصلاه والسلام في الصيحين من حديث عائشه رضي الله تعالى عنهما أن ثلاث طلقه من الصحابة جاءوا الى بيوت عليه السلام كان منهم عبد الله بن عمرو بن العاص و بن مذعور رضي الله عن الجميع فساروا عن ابن عليه السلام فاخبروا فكانهم تقالوها يعني قالوا هذا شيء قليل لا المزيد وقال أبوهما أنا فأصول كما ولا أخطر وقال الثالث وأنا أصلي الليل ولا أقل وقال الثالث وألا أتزرر النساء وهي روايه لا أقل الله فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأضر لذلك قال أما أنا فأصول أبضل وأصلي وأقل وأتزرر النساء وفي رواية أقل الله فمن رغب عن سنته فليس من دين فالذي يزيد عن حد المشروع لها لك وليس من الرسول عليه السلام في شيء فلكي تستقيم على هذا الطريق الذي قال الله لك فيه فاستقم كما امرت وليس بغيوم ولا خرج ولا تطهر فالاستقامه على الامر هي ملازمه الامر لكن لماذا يجب ان النقص هناك امر اخرى الدين طريق امر اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى تعالى جعل هذه أمة أمة اخرى اخرى سبحانه وكذلك اخرى أمة اخرى قال اخرى اخرى و اخر القمامه محمد صلى الله عليه وسلم سلم الوسطيه الوسطيه ايها الاخوه قرا الله تعالى و الناجية النائيه في افعاله تعالى يعني أفعال الله عز وجل. بين القدريه و الجهل انقسموا انقسم الى طائفتين القدريه القويه وهؤلاء ظلوا في مرتبتين من مراتب القدر وهما مرتبه العلم والكتاب والقرنيه متاخرون وهؤلاء ظلوا في المرتبة الاخيرتين وهما المشيئه والخلق والقرنيه قولهم الكفار الذين كفارهم عبد الله بن عمر بقوله والذي, والذي يحصل لي عبد الله بن عمر لو انفق عنهم مثل عملك ماذا فعلوا ذلك حتى يمنعوا القدر وهؤلاء نسب الجهل لله سبحانه وتعالى فقالوا ان الله عز وجل لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها وهذا فيه نسبه الجهل الى الله سبحانه وتعالى وهو كفر والعياذ بالله اذن القدريه الاول هؤلاء كفار لانهم قالوا ان الامر انف يعني ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم الاشياء الا بعد وقوعها وهذا كفر بالله جل وعلا وأما الآخرون المتأخرون فهؤلاء ظلوا لشبه عندهم في المرتبتين الأخيرتين وهؤلاء مبتدعه وليسوا الكفار القذرية الأول قالوا أيضا في أفعال العباد إن أفعال العباد تنسب إلى الله عز وجل في الخير ولا تنسب إليه في الشر وإنما تنسب إلى العبد خلقا وإيجادا وليست بمشيئة الله سبحانه وتعالى ولا تقدير وهذا باطن وضلال لأن كل شيء في الكون لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى فهؤلاء سموا أو لقبوا بمجوس هذه الأمة وذلك لمشابهتهم للمجوس لأن المجوس قالوا بإله للنور وإله للظلمة وكذلك القذرية قالوا بإثبات خالق للخير وخالقين للشر وهم العباد لذلك سموا بمجوس هذه الأمة وجاءت فيها أحاديث حسنها بعض العلماء كالشيخ الألباني القذرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوهم يعني لا تشيعوا جنازة وقال مشايخنا أن الأحاديث في القدرية كلها ضعيفة وأيما كان فالقدرية مجوز هذه الأمة وهم كفار والعياذ بالله القدرية الاول وهي اول بدع بدعة, بدعة القرار ظهرت في أواخر عصر الصحابة في عهد عبد الله بن عمر وظهرت في البصرة فجاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن عمر فأخبروه بقولهم فأصدر فيهم قوله رحمه الله تعالى وهذا يدلك انه اذا ظهرت البدعه إلى من تلجأ بعد الله سبحانه وتعالى للعلماء يقول يحيى بن يعمر كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني وسماه لماذا يغضب بعض الأخوة حينما نقول فلان من أهل, من آهل الخدر أو من أهل الإرجاء أو من, آهل أو من الخوارج كان أول من قال بالخدر في البصرة مع بن جهني فانطلقت أنا بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين فقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في الخدر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وهذا من الأدب في المشي مع العلماء فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي هذا أدب بين الأقران فقلت أبا عبد الرحمن وهي كونية عبد الله بن عمر إنه قد قبلنا وناس يتقفرون العلم يعني يدعون ويقولون أن الأمر أنف عن مستأنف وأن الله لم يعلم قبل ذلك والا قدر فماذا قال عبد الله بن عمر؟ هل قال كلاما يوافق السنة ويوافق البدعة يعني كلام مسك العصر من النص بين السنة والبدعة ولا قال كلاما فاصلا واضحا ها؟ قال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو انفق احدهم مثل احد ما نفعه ما لو مثل ما ذلك حتى يؤمن بالقدر ولم يكتف بذكر الحكم وانما استدل لهذا حدد لي ابي عروه وساق حديث جبريل المشهور بينه الرجوع للعلماء <تصفيق> خصوصا اذا جاءت النوازل العظيمه التي تحتاج الى اجتهاد ونظر في النصوص يرجع العلماء نعم لماذا هؤلاء هم القدريات هؤلاء غالوا في مشيئه العبد ولا مشيئه الرب في مشيئة العبد وأما الجبريه تقابلوهم اهل الجبر وهؤلاء قالوا ان الانسان ليس له قدره ولا مشيئه وانما هو مجبور على عمله وهذا فاضل لان الله سبحانه وتعالى اثبت للعبد مشيئه قال سبحانه وما تشاءون الا ان يشاء الله ولا تنقصه المعصيه هو شيء واحد والخوارج قالوا من جملة الشرائع إذا ترك منها شيئا كفر بالله عز وجل والعياذ بالله إذا رفع الكبيره كفر بالله سبحانه وتعالى عنده وتوسطوا للسنة والجماعة فقالوا إما رصادا واحدين مؤمنين بإيمانيين فاسدين بمعصيتهم. يقال أنه المؤمن بإيمان فاسد بكبيرته أو معصيه أو يقولون مؤمن بكبيره هذا قول هذا السنة في مركز بالعصير للجوم فاسد بأنه على التوقيع وصل بين الوعيبية والمرجع نعم كيف هي هذه الكاملة الجديد؟ فحو. فحو. لا غير متحققه الوقوع بل لا يجزى الوقوع خلافه المعتزله القائلين بوجود نفوذ الوحيد لأن المعتزله قاله السنه في ذلك لأن الوعيدية هم الخوارج والمعتزن فالمعتزله أوجبوا على الله سبحانه وتعالى إثامة الطابعة وعقاب العاصر فقالوا من الوعيد وأن الوعيد لا بد ولا يأخذ وخارقوا أيضا آهل السنة في ذلك. نعم وأخضروا في قابل الإلهان والذين بيت الحمولين. وبين المجيز والجهدين نعم قال رحمه الله تعالى وهم وسط في باب الإيمان والدين تعريف الإيمان عند اهل السنة او العالم بين الحرورية وهم الخوارج، وسموا بالحرورية نسبة إلى حرورة بلدة في العراق كثر فيها الخوارج والمعتزلة وهم اتباع رجل يقال له واصل ابن عطاء اعتذر مجلس الحسن البصري في البصره لما تكلم الحسن في مرتكبه الكبيره وقال انه مؤمن ناقص الايمان فاعتذر واصل ناحيه المسجد وسموا من يومها بالمعكسه فأهل البدع لا ينسبون إلى السنه وانما ينسبون الى بلد او عمل او رجل من شيوخهم وائمه في الضلال فالحوليه نسبه الى الى بلد والمعتزله نسبه الى عمل فاسد وهو اعتزال مجلس الحسن البصري خلي بالك طالما تتكلم في السنه لا بد ان يكون لك اعداء فهمت فهمت طالما تكلمت في السنه لا بد أن يكون لدى عاد عايشي عايش في بحب كل هتجاهد في بحب الخوارج وحب البرجاء وحبيب المعجزة ولكن لم تكون حبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الحسن البصري إمام الدنيا بعذل إمام كريمين ببصر هذا سبب نبيس هو يلبس الناس المرتكب الكبيره ربهم لابس الايمان يواصل يعتزل في ناحيه المسجد يلامسه كان المرتكب الكبيره في بين للمنزلتين لا هو ولو كافر وفي الاخره مخلف في الناصر لا بد الان السنه من اعداء يجاهدونه ويردون السنه التي او اعتمدت للارض اخترشتك وارد او أنك حتوصل مثلا مثل هذا الجمع لهذا الكتاب السني ان شاء الله يعني بسهوله لا بد ان تبتلى اولا ولا بد ان تبتهم اولا ثم اذا صغرت وصدقت مكد الله سبحانه وتعالى لك وايدك وفتح لك قلوب العباد والبلاد اذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى الصدق هي الإخلاص الاخلاص الاخلاص والمحرك العق على الحق لذلك على السنه امر مهم والوسطيه مهمه فالحروريه والمعتدله هؤلاء قالوا الحوليه قالوا في منطقه الكبيرة انه كافر في الدنيا مخلل في النار في الاخره والمعتزله قالوا في منزله بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر ولكنه في الاخره مخلل في النار وافق الخوارج في كونه مخلل في النار في الاخره وبين الموجات القائلين بين العمل خالي من مسمى الايمان وسمو المرجاع نسبه الى عمل عملي وهو ارجاء العمل عن مسمى الايمان وعارف العمل في مسمى الايمان والجهليه نسبه الى الرجل هو الجهل السخان والجهليه قبل هو المعرفة، وكل فرق الارجاع لم تدخل العمل في مسمى يبقى السنة أدخل عمل في بين اهل السنه ادخلوا العمل في مسمى الايمان ولكن معنى خارجهم للعمل في مسمى الايمان قالوا ان فاعل المعصيه لا يكفر الا اذا استحل شيئا معلوما من الدين بالضروره ولذلك مثلا مساله الحكم غير المال انزل الله عليه وسلم حكمها في الاصل ما هو كبيرا وكبر أصبر كما قال الأعباس ليس بالكبر الذي تدارون إنما هو كفر دون كبر قرية تحية الكفر الأكبر بخمسة أشياء وهي ما هي نعم تقول الشيء ومعناه التوضيح يعني يعني أن يجعل قرارين مرزقية أي حكم مجدد خلوه غير حكم غير الله أفضل من حكم الله هذا كفر أفضل ولا حاكم بغير ما نزل ولا الله الثاني نعم الاستحلال, الاستحلال. أمعنا أن يعتقد إلا الحكم بغير ما انزل الله وهذا الاعتقاد اين محله؟ طيب كيف نعرفه لا بد ان يصرف بلسانك يعني يقول قطر السجن افضل من قطر اليد للسالم لا بد ان يصرف بلسانك لان الاستقلال معناه اعتقاد حل الحرام او عمره الحلال وهذا محله اين في القلب، ولذلك لا بد من المصارع بإثام. الشرط الثاني كي يتحول الحكم بغير ما رسل الله إلى كفر الأكبر الشرط الأول كله التفضيل. الثاني هو الاستبداد. الثالث هو المزور يعني. نعم يقول هذا الحكم. مثل حكم هذا الحكم الذي وحكمه حكم بغير ما انزل الله مثل حكم الله تماما هذا ولو حكم ما انزل الله هو كان الكفر اكبر علم الرابع وهو نعم ها؟ التبديل وعندنا التبديل وعندنا الاستبدال كما انفقوا بينهما حسن والاستبدال نعم وحكم الأول وحكم الثاني والثاني حسن يبين التبديل التبديل متابعا لأن بعض المجرمين من التكفيريين يلعبون ببعض الكلمات لشيخ شيخ الإسلام متابعا حين الله تعالى. فجاءت هؤلاء الزولاء الينا هنا في نادي مركب بلج ولقد ان شيخ الاسلام السليم رحمه الله قال او بدل حكما من احكام الله وملاحم المسكين فظن ان التبديل معناه مجرد الحكم غير ما انزل الله قال غلط فالتبديل معناه الحكم بغير ما ينظر الله مع اسمته إلا يشهر أمشي الله ورجعنا يتبعه البديل بسهر لأنه ممكن تجيب القعرض ولا ها؟ يتبعه البديل ببك يبين الترتيب مع ما يا حاسم؟ أعطب بغير ما الله تمام، الرب ان يبدل حكم الله وينسبه إلى, إلى, <تصفيق> إلى, <تصفيق> الى الله ينسبه الى نفسه الاستبداد ينسبه الى نفسه والتبديل ينسبه الى الله سبحانه وتعالى والاستبداد كفر الاصغر والتبديل كفر الرعب وهو قلنا <تصفيق> التفضيل والمساواه <تصفيق> الجواب بالجواب لا بقي ماذا لا لا الموضوع خامس لا, لا. ان جحود معناه ما معنى الجحود يعني قول الجحود ان يشهد لا الانكار معنى الجحود يعني الانكار وجحروا بها يعني انكروها واستيقنتها بالجحود الانكار انكار وانكار بين الرابع الجحود يعني يلك يلك الحكم الله سبحانه الله هذا كان كل من هذا عمل قبلي لا بد ان يصرف ما يقول خمسه الشائعات لمن كل امر عبقوا من عرب وعالم لا بد الامر مهم عمرو هذا من كل بلد واحد بل بلد واحد فرنسا واحد تونس واحد وهذا إسبانيا واحد مصر واحد ولا ها الثاني اربع حروف انكر خمسه نعم نعم نعم وما ذلك هذه مهمه جدا بخلاف وهو مع الله والخامس وهو ومع معناه البشر للسؤال يستحيل ان, أن يعتقد لا نمسها حتى تفضل خبص طيب اللي هو من ناحية المغرب تونس وليبيا والجزائر، من يتكلم عنه ها نبي، ولا تنطلين ها انت تتكلم عنه هو فيه يقول اللي يتكلم ها هو عاديوك الاول سلام التبديل التبديل معناه أن يحكم بغير عز الله وأن يسوه الله عز وجل ديلة تفني سلام أحنا الأول التبديل هو أن يحكم بغير عز الله وأن يسوه من الله عز وجل هذا كفر ولا ما... ولا كفر أصبر؟ أكبر الاستبدال طب أنا ما مره اي اكبر ان يحكم غير عبد الله فضل حكم واللي كانوا هو ده وهو الحمد لله على كذا يعني ان شاء الله المغرب تمنينا وجه الفجر بس شوية طيب هذه خمس شروط نقول ثاني وصلنا الثلاث يا رب الله الأول آه, الأفضلية أن يعتقد أن الحكمة بغيب عنه الله أفضل من الحكم بشار الله الثاني الإستعلال أن يعتقد أن الحكمة بغيب عنه الله حلال حمود حلال الثاني التبديل Uh Dante, haha, to jest w tym momencie, że w tym momencie, في أن الله الله أحسنت. أنا الحكم عند الله يساوي الحكم الله يقدر. أحسد. أنا عن الإخوة يعني بترجم هذه الأشياء الخمسة الإخوة يعني بإخواني إن هذا الموضوع مهم. وطلبنا حتى للسجيات في الكتاب. الحضانات الآن ويدا من يكفر عمره 15 سنه يقول محمد حسن بارك كافر يقول هكذا. يترجم نعلمه من نعم. ها؟ نعم؟ جنوب يوجد الجنوب؟ لا، ليس فرنسا بسرع نعم طيب نعم يوجد معنى ماذا معي الامتناع؟ لا يوجد امتناع بسنوب يطارشة السلامة والله أيما طيب امتناع وعندنا فإن فخاتل بتالي أقوله واسدر بجراشي الله ما هذا الأول هو استشكينه هذا الجهاز الطائفة المنتنعة أن يحجز شعائر الله الظاهرة لا خاطف بتال بلد. وإنه خاطف بتال الطائفة المنتنعة فمانع الزكاة بسمين شخص ليس له شوكة وهذا يتوخل منه عنوان وطائفة مقتنعة عن الزكاة وله شوكة يقاتله بإجمال لكن ليس قتال للإبتال وإنما قتال طائفة ممتنعة عن لا شعر إلا أن يكون الامتناع معتقدا أنه لا زكاة عليه لأن المركب دي أو الذين قاتلوا وظفوا على قسمه قالوا ليس بعد مصول زكاة ولا نوضع لأبي بك فهؤلاء يقاتلوا قتالا قتلوا على ذكر واما الذين من عمروا صبحا وبخلا فهؤلاء يقاتلوا قتالا طهيكم عن شعائر الله و قالوا نعم و منظف في باب رسول الله صلى الله عليه و بين نعم في الموضوع نعم <تصفيق> نعم <لا. تصفيق> هو يقول احسنت هذا الصواب هل مجرد يعد تفضيلا او يعد مساواه او يعد استحلالا كما قال بعض الناس اليوم لا ليس بلا انما هذا قول معتزل أو قال ان مجرد الفكر والاصرار على الفكر يعد استحلالا هذا قول من على قول وليس قول المعتزله ليس قول لا يعد استحلالا الا ان يترتب عليه انه يستحيل اما مجرد الفكر لا يعد استحلالا لا نعم اعتقد ان القران كلام الله منزل غير مطلوب فهو مصل في باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافد والخوارج تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عبد الاسلام ويتحول حياته بين الروافد وهم الذين رفضوا الحسن بن علي رضي الله عنه والخوارج وسموا أهل الرفض لعمل أيضا عملوه هو الحسن والخوارج سموا بهذا الاسم لعمل عملوه وهو الخروج على أئمة الجو يبا اعتقاد الخروج على الحاكم الظالم هذا قول من وايضا المعتزر لأن المعتزلة منهم الخمسة الأمر المعروف والنهي الموجب. فقوله ماذا؟ الخروج على امه دين. إذا القول بجواز الخروج الحجم الظاهر قول من قول الخوارج وإخوانه الموالين. الأقايل هذا من الخوارج ومن المعتزلة. <تصفيق> وهل مثلاً الخروج على الحاكم القارن مساله خلافيه ام ها هل احد يعتقد انها خلافيه ها بل ان هناك طائفه من الخوارج يقال له القعديه الفتحات القعديه هؤلاء يرون الخروج على الحاكم ولكن ويدعون الناس لذلك ولكن لا يخرجون ترجمه ابن ترجم حجر رحمه الله بالتهديد لامراء بن حطان وقال من الخواجر عاديه وهم اقبض انواع الخواجر والذين يدعون الخروج ولا يخرجون كيف لو نعم فهم مضغ بين الروابط اهل الرفض والخوارزم الذين فتحوا على علي رضي الله عنه وكم قوله نعم فاعتقد ان القران كلام الله من غير مخلوق منه بدا واليه يعود وانه تكلم نعم. وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وزكيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و اعتقد ان القران كلام الله قال ان اجمع ليس منزل غير مخلوق قال سبحانه وانه لتنزيل رب العالمين فقال عز وجل نزل من الروح على قلبه فقال سبحانه تنزيل الحكاية من الله العزيز العليم فالقرآن المنزل يرغب منه المدى وإليه يعود الذي تكلم به هو الله عز وجل وليس جبريل ولا محمد كما يقول معتزلا وإليه يعود في آخر الزوال يصبح الناس العوان فلا يجدون في المصحف الآية وينزع من الصدور الآيطان فلا يوجد في صرورهم آية ولا بالنصحف آية هذا من عالمات السماء وأنه تكذر به حقيقه لا كما يقول المعتزله وأتبعيه نعم نعم وهم يمي الله تعالي لا قال سبحانه الله قارب كل شيء فلا يكون في كون الله الا ما يريده الله عز وجل ويشاء لا يمكن ان يقع في الكون الا ما يشاء الله سبحانه وتعالى وما يريد ذلك الى الاخوه ان الانسان يرفع العلم ويرتاح طالما ان الامر بتقدير الله الصحه والمرض الفقر والغنى القوة والضعف كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. السلام والهلاك، كله لتقدير الله جل وعلا. الإنسان حينما يؤمن بذلك يقينا وفوضى عقل الله، لأنه بصير بالعباد سبحانه وتعالى ورعاه فكية من حكمة لا تصر مسيح الله يرفعه إلا بحكمة فلا وبحكمة بارعة. احتلوا لا يعلمه إلا لحكمة كلافة للمتدع الطائرين أنه يوزن بمجرد المشيء عند المتدع الخلق المتعزم بالمشيء العظيم وليس لحكمة أما عند اسمنا فهي نظار عز وجل لا يعلمه إلا ولذلك انكرس علماء ابن خيمه هو الله حينما من خلق اشد على الله وهو ابليس ولذلك قيام سوق الجهاد في سبيل الله بين المؤمنين وبين عدو الله ابليس لو لم هناك وسوسه من ابليس حينئذ انت تجاهله وهذه حكمه خلق الله سبحانه وتعالى من نعم ولا مفيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما قف له في اللوح المصطور نعم إذا لا يمكن الإنسان أن يحيد أما قدره الله جل وعلا وقدره له ولا يتجاوز ما قدره في اللوح المصطور يعني المكتوب إلا بأي سبحانه لأن الله عز وجل قال كل ذلك في كتاب وقال سبحانه كان ذلك في الكتاب, الكتاب مصطورا يعني رتبه وسطه والنبي عليه السلام لما أمر خلفه ابن عباس علمه العقيدة. إن بعض ديو يقول إن لا في الحنان وفي جعل العقيدة. في أذار الطعام والشراب وفي يعني مع كل هذا. وبعض ديو في العيب موضوع جديد يمردون يقول أنا مشغول بحفظ القرآن لا في العقيدة. ويبقى عشر سنين وعشرين سنة لأن يحفظ الضوء ثم يموت على عقل الأشاير أو الخوارج أو المعتزل لا جراس العقيل واجب أمر معجب فهذا حق الله عز وجل على كباته وحق العبادة لله أن يعبده ولا يشفق به بي شيئا تبين كل شيء جيد مصطر الله سبحانه الآله ومنطوع عنده جدا لما رأت فقريبا عباس خلقا على عمار الله قال يا أولاكي وعليق كلمات احفظ الله لا يقض احفظ الله فيه تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل الله, الله وعلم أن الأمة نجتمع على أن يؤخرك بشيء لن يؤخرك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضررك بشيء لن ينظروك الى اي شيء قد كتبه الله عليك اودعت الاقلام موثوله في في أن أصاق المحدين يكونون في, في أعلى النار وليس في التركات السفلى. أما الكفار فإنهم يكونون في, يكون في قهر جهنم والآذر الله وتكلم ابن قيل في طبقات النار سبحو الله أحسن أقع إليكم فضيلة الشيخ ما كيفية <تصفيق> التسليمتين في آفة خلاف وآئمة هل نتبعه في كل تسليمه او نتبعه بعدما يسلم التسليمتين لا اذا سلم فسلموا يعني اذا سلم الامام التسليمتين يشرع يبدا الماموم يشرع نلاحظ بعض الاخوه ربما سلم بعد التسليمه الاولى وهذا قطر كل يسلم اذا اتى الامام من التسليمتين ولذلك اذا كان قد فاته شيء من الصلاه فانه يشرع في الاتياب ذاته وفاته بعد أن ينتهي التسليمتين هذا الأحوال لأن هذا هو الواجب بالنسبة لنا إن شاء الله في الحنابلة أن التسليمتين رضي هذا بعض العلماء إلى أن التسليم الثانية سنة ولكن حتى لو كان سنة تنتظر حتى ينتهي إمام التسليم ثم يقضي ما فاتك كذلك إذا سلم عن يمين فلا تسلم إلا إذا تار التسليم عن الشمال وأيضا أننا نبدأ أي أن ربما يعني اختلفوا في مسألة شيء طيب أن الناس يختلفون على الصف الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعلم بنها في الأذان والصفق الأول ولم يريد إلا أن يستهموا يعني يقتلوا بالسهام عليه من يستهموا عليه ولكن لو إجبار دخل حاجز مكانه إلى أن يدخل الخلاء أو يخطط ثم يرجع هذا المكان من كما قال الرئيس أما إذا حجز مكان هو جلس في البيت نشيد الشيء مكان مكان. أما إذا كان في فإنه في هذا المكان أنه الأول إلا أن يطول يعني ما كل هو حجزه ورجع أو شيخنا الله والله من كان سليم معاذ لشهوه ثم مطاوع حاليا ان نينه ان عنينا عنينا نينه ان عنينا لا ان لا ان نينه لا ان لا لا ان نينه ذكر وهذا لا يجوز له ان يتزوج ويكره الزواج في حق والزواج يدل مع الاحكام التشريعيه الخمسه ليس لو حق اختلف كما قال الابهاء قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون حراما قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وجالسا يكون واجبا اذا كان الانسان يخشى على نفسه الفتنه وعنده شهوه قويه ويخشى ان يقع حظر الله فيصبح الزواج في حقه في نيره واجبا ويصبح يقع قراءه شديدة كما في العلميه لانه يضره المراه وقد تقع فيما حظر الله سبحانه وتعالى اذا وقع الانسان ذلك وليس له علاج يقع يقدم هذه المرأة ويسامحها بالمعروف حتى تنكح زوجك وكذلك إذا رأى الإنسان مع رتقاً مثلاً فإنه يجوز له أن يصلي، وهذا نعم. نعم، فإنه يوجد إخراج نصف ساعة جافا. إن أطع لا بأس، وإن جافا نصف ساعة. انظروا الى من التقرير درس بس نعم لا يصح اذا كان امر الناس مستقرا اذا كان امر الناس مستقرا على حاكم ما ولو كان هذا الحاكم ظالما فطيبه كان هو وليت من غيره او ف... وقع ذلك لو وقع ذلك متغلب ومتغلب حتى ولو كان عبد عبد الحبشيه ليس اهلا للولايه عند الاختيار فانه ولايته غير شرعيه ابتداء للابد او اتمنى بطريقه نفسيه الصناديق والانتخابات والبرلمانات ثم استقر لا بد ان يستقر له الحب يستقر الامر فانه يصير واليا شرعيا لو في اعناقنا ولو من السنه والطاعه الا في معصيه الله سبحانه وتعالى واذا كان هذا الحاكم مبتدعا ليس على السنه لا تنزع ولايته حتى ولو كان مبتدعا ما لم يبتدئ بعه فيجوز نسب الهات والدينيه بباك الشروط الأربعة دون آن الخرص أما إذا كان مبتدعاً من جماعة مبتدعة فإنه يحذر بالعدي دون ربعي ذات الاسم هو يحذر بالعدي وضلاله فلما نحن حذر من قول فرمون في قول بخامة القرآن وهو كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدى قطرة للسلطان فلم يقل في نزل السلطان بولاياته مع أنه حذر من بلعته القول والخطف القرآن ولكن ضرهم بين التحذير الوالي والأمير والحاكم إذا كان ذا بلعته التحذير من دون ذكر السمين ولكن هذا لا ينزع ولايته الشرعية إذا كان بلعته غيره باتفاق الأبعين لكن هذا في ذلك نعم الشيخنا حبيبه الله الحق يقول هذا الطور سواء فقط ذكر هذا لا صحيح. ان هذا لا يمكن ان يقال طبعا الارجو تجدوا نعم ما نصحبكم للأعلمين التي لعلم ذلك هل يحفظ القرآن أولا أو يطلق العلم عند أو يجمع أو لا بينهما لا سيمة بهذه الفتن يحفظ القرآن ويحضر دروس الملماء فإن لم أكسر لا دروس دروس العلم لذلك على أي تلك لا يتعلم العلم والقرآن سواء لا, لا بد. لا ود بالذبح. ونعم بعد ألف وتسعمائة سنين سنة في القرآن كان عاجمٍ ورسالة وتأكيد في الحب، وجمد قاعده الأشاعرة أو الخوارج أو المعترضين تعلمنا العلم والعمل شباب. السلام عليكم ورحمة الله الله عز وجل لما يلتصق صفاته سبحانه وتعالى على خلق القلب والعاشر مخلوق الله جل وعلا متصق بالعلو قبل خلق الخلق سبحانه وتعالى كما قال ابن حكم رحمه الله وليس بعد خلق سلسله من الله جل وعلا سبحانه وبحمده موصوله بصفاته قبل خلق الخلق نعم صلى الله عليه وسلم قال بي ونفسي المنتهب مخلد في النار. لا وما في نفسه بحيث بحيث اتركى جاء في خالدا مخلدا فيها أبدا هذا على سبيل المعيد قال القلود خلود أمدي وليس أمديا قاتل نفسه ليس بكافر وعلى النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة على مثل ذلك من يباري الزجر وليس من بجل أنه كافر وإن لم تقلل الأصحاب أن يصدر على انتهاء فأجود المظناء على العلم والله يحفظ السلام على فعل الأشياء من أجل أن يحضر الناس منها وقيل أن هذا من سوء ولكن ليس من بجل فيه قادل نفسه وليس من كافر ولكن هذه أخبره العظيمة من استقى سمع فسمه في يده يتودى به في نار جهنم من قال نفسه بحقيدة فعليته في عرض بها في نار جهنم وقال نبديه أخبره فلا بنا فلا جزء في الدخس وغير كبارك نعم نعم فقط المسيح فقال نفسه وكل مرتكبه كبيره تحت مشيئه الله ان شاء عنده وان شاء الله وهذه النصوص قالت نوح اجرائيل والوعيد كما قلنا علمت حفظه هل سيكون مات شهيدا كما سبقت الشهيد هو الذي شهد له النبي عليه الصلاه والسلام بانه شهيد وهو المقال في صحيحه في كتاب الجهاد والسيره باب فقال لا يقول هلانه شهيد وسمع حديث سعر السريعين أن رجلاً غافلاً عن نجل السلام بلا بلاء الحسنى ولماذا الكفار شهدته والواليدة ومع ذلك قال رسول الله. فلا يجوز قول على أي أحد من يشهد أنه شهيد أو بالجنة إلا من شهده النبي عليه الصلاه والسلام نعم ولعلك قد رسول الله و بلاغه نعم بلاغ بخاعه والنخامه يفتش تكون من الانف والنخامه تكون من الصدر يفتش إلا يكون هناك يعني يشق على جدا وهذا كثير جدا وعلماء يستهدون في فاما الضيق فانه لا يفتش بلاغ ولا على البخاعه ولا على salam so, uh, aleikum